قال سعد معاذ رضي الله رضاه لو كان الخناين قتلناه ولو كان منا لقتلناه كان من الخناين اعناه لعلونه استنى قال سعد معاذ لا والله ولا تستطيع فالقال سعد سيد بن حضايق قال والله إنك لمنافق تنافق تنافع عن المنافقين والله ينعلو أنك أنت بسيد وكاد الحيان أن يقتتل حتى نزل من السلام وخفضهم وأنزل الله على براءة عيشة رضي الله عنه ورضاه بفوق سبس عمات فأخذ من السلام حسان بن الزابت ومسطح بن الزاذة وحنة وجلدهم جميعا وعبد الله الكذاب منافق وكذب ولم يقم عليه هذا يخف عند ربه تلف علاج وكل زنوبه ويقبها ويقوم في الضرك الأسفل من النار قالوا قال الله الرسول إن الذي نجاه الافي اصغره منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من منهم ما اكتسب ام لابس ولا الذي تولى كبره منهم له على راضي لكل مرئ منهم يعني لكل مرئ من هؤلاء من هذه الاصغره التي كانت منكم والتي وجد من وجد منكم من ظاهرا الا ظاهره قال لكل امرئ منهم مكتسب من الاسم يعني جراء ما فعل كل بقدر ذنبه وقدر خوضه في المسألة وقدر يعني نقله للمساله وقدر انتعاش المساله كلاما به فيكون يبوء باسمه ويبوء بذنبه قال والذي تولى كبره منه وقال ابن عباس ابو البرزين واكرمه مجاهد وابن العبله والحسن قرؤوها كبره والذي تولى كبره منهم هنا اختلف العلماء في قول الذي تولى كبره منهم كبره منهم اختلفوا على قولين اول الاول هو عبد الله بن نبيل سلول وهذا هو قول جماهير اهل العلم من المفسرين قالوا هو عبد الله بن نبيل بن سلول اولا ان نبيل بن سلول كافر منافق ومنافق اكبر وهذا وكان اكيد الاسلام والاد الاسلام وانتهز الفرص للضرب في الإسلام كان منافقا وهذا هو الذي تولى كبر هو المناسب له القول الثاني انه حسان ابن ثابت اشعبيها عائشه رضي الله عنها لما قالت ما ما سمعت احسنا من شعر حسان كانت تعرف له فضله حتى عدم اتكلم في حدث الافل وتقول اليس الذي قال وعرض عرض ابائي منكم وقاء عرضي يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ابائي وقاء للنبي منكم فكانت تمدح له ذلك وتمدح له شعره وقالت وما تمثلت به إلا رجوت له الجنة ودعك له بالجنة شوف انظر معرفة الفضل الفضل معناه قد أخطأ معناه أقع في أمر جلل ليس بالهين ومع ذلك فإنها عرفت فضله فعملت فعملته بفضله بالفضل وهذا أمر إن كان نادرا لكن لا, لا يصل إليه إلا النبلات أن يعامل المرأة بفضله هذا لا يصل إليه إلا النبلات يعامله بفضله وأن يحفظ فضله حتى مع الزلات والسخصات لا ينظر للذلات ولكن ينظر إلى الفضل أرأيت يعني لو تكلمنا عن أبي بكر نرى الله عنه وأرضاه وأنه لما أعجل على ربيع ابن كعب الأسلامي أعجل أعجل أم لا أعجل يعني في الحقيقة كا كانت لأبي بكر كانت له حدة وعجل على ربيع ثم تراجع لأنه رجل هو أفضل الأمة طارج وقال اختص مني قال لا والله لا اختص منك قال اختص مني وقال لا عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عاجل عليه عاجل على عمر النخطاب ولذلك أقسم بالله وقال له والله يا رسول الله أنا كنت أظلم أنا أظلم يا رسول الله عاجل عليه ومع ذلك انظر إلى فعل النبي معه بك يَدِنُوا بودنه يَدِنُوا بودنه يدن سعدنا ربيعه فلما جاء ربيعه قال ما حدث مع صديقه ربيعه فقال عجل علي ثم قال لي اختص مني فقلت لا قال نعم لا بل قل يغفر الله لك اذهبك الله الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر يعني هذه من فوق سماوات الله تعالى يعلم بقدر في بكر وجعل الناس يعملونه بقدره وبفضله ولا يعرف الفضل اهل الفضل ايه اهل الفضل انت ممكن تجد الخساسه او النقص فيها لا يعني هو ما تجد ما تجد يعرف لا لفضل فضله. الله بحيث وإن عمل بخصسته تظهر تظهر لك جناء ما هو فيه وإن عمل بفضل يعني أنت فالحق هنا عندما تعامل الأكابر وتعلم ما له من الفضل فأنت واجب عليك أن تظهر فضلك ونبلك بحصن المعرفة لفضله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي هيئات العسلات قال أقيلوا ذوي هيئات العثارات كبار يقعون في نميمة وهو المشكلة كبيرة جدا في هذا الباب الجهل قائد صراحة الجهل قائد في هذا الباب كبير من الكبار يسمعوا شيئا فيأخذوا ويأخذوا كأنه احتملها فرصة ليرتب عليه أحكاما ثم أن ذلك ينقل هذا وهو كبير وهذا هذا حقا يعني يسقط من هيباته ويسقط من مكانته واذا نظرت نظرت و اردت ان تقيم تقول هذه دلالة على على على اخلاقياته هو وعلى ودنه هو فود يقدر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقيموا ذوي الهات العصرات ولو نظرنا لهذا الباب تريد تجد واقع في الفسق والادن يرتكن المتلدس ويرتكب على التجسس حكما وهذا في فسق شرعا هذا فسق أو تراه يسرق مالم لكن بطريقة فيها احتيال يعني أنا جلس معي بعض المشتكين لبعض الكبار في مساءات معينة الرجل تمت الاستفقة بينه ومن الرجل آخر كلاماً في المساومة وبعد المساومة حدث الركون تعلمون أن الركون ينزل من زينة البيع لأن النبي قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسهم على سوم أخيه ليس كل سوم لأن السوم ليس بيعه لكن الركون, الركون في السوم إذا حدث كانوا ركون إذن عليكم سمك الركون في السوم يمزل منزلت البيع إذا كان الركون في السوم يمزل منزلت البيع إذن لابد من... لابد من التوقف على نهابية باع عربية ولما جاءه منتظلم الكبير يتظلم قال ما في شيء هذي السلو بلدكم لكن احنا عندنا انه يصح ان رجل مدامه قد وصفه يعني رجل الذي ساوى ما في الثوم ذهب للاخر يعني يشغح له كيف تمت الصفقة او كيف تم الرضا فيذهب الثاني الذي سمع ذلك ذهب من خلفه بقيتها برجل اخر غني يدخل في الصفقة ويأخذها من الثاني طاشط عقله هنأخبرني بذلك قل لي أنا سأسألك سؤالا فقصت قصة وقال تجين الشرعا أم لا تجوز قلت له هذا ثون في ركون ولا يجوز البيع عليه قال طيب هو فلان فقلت له هذا تسمي لي كبير من الكبير الدي... قال له نعم عندنا في بلدنا ممكن نفعل ذلك هي المسألة, و... يعني المسألة وقفة على الأعراف ولا المسألة أن الشرع مقدم أولا وبعدين عرفه ومن يقول بأن الأعراف أن لو واحد ركل بالثوم أحد يأخذ صفقته هذا هذه مصيبة أخرى لا يعرفون كيف الأوزان والأوزان الأوزان تعرف بالمواقف المواقف كشفة يعني هو ليس, ليس وزن الإنسان تعرفه بالنسبة لك لما رأك يبتسم لك ويتعو لك ويقبلك المواقف كشفة في المواقف تعرفه في مال شخصية الإنسان وتعرف وزنه الحقيقي وهنا الله يجال لك في ولذلك انت احمد الله جدا في المواقف التي تندفع فيها أو تذل فيها أو تقع عليك لانه سيغرب الله لك من حولك فستتحف اوزانه الحقيقي تعاد الاوزان الحقيقيه فشوف انظر هنا ربيع لما بقى ذلك انا في الصوره كلها يكون دوره نعم هو قال له لقد لي لا اتخذه قال نعم القلب يغفر الله لك اعبدا يغفر الله لك يا ولد ولا أبو بكر باكيا يعرف فقط يعني ينزلوا منزلته عيشة رضي الله من الله فعلت ذلك مع حكومة زاد مع أنه في عرضها هذا أمر ليس بالهيئ هذا أمر ليس بالهيئ هل ممكن أصلا يخفر بها أي أحد يتجرع العرض أي أحد يتكلم مع عيشة الآن كافر. كافر من وجهين كافر أولا بتكديب الله لأن الله برأى من فوق سبع سموات وكافر لأنه يفضح في النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام فراش النبي صلى الله عليه وسلم ما بامرأة نبي قط لو وزت فراشه خيانة امراه نوح وخيانه امراه لوط على الكفر لا خافت الفرش قد ما كانت ابنيه قد في هذا البث سيذكر مين لكن حسان ما كان يخطط ذلك يا محمد احوال لكنه تأثر بكلام اولاد فتكلم يعني منافقون لهم تاثير فالله تعالى ولكن كره الله بعزوه وتصنبته ومقيله قوته مع القائدين لو خرجوا فيكم ماذا بكم الا خبال ولا اوضع لكم يبغونكم الفتنه ايش قال بقى هنا وفيكم سمعون لهم وفيكم سمعون لهم وفيكم سمعون لهم هذه مشكلة كبيرة وفيكم سمعون لهم فهنا التعامل لما يعاملك على ودنك هذه دلالة على أخلاقياتي هو على سمو ومن هو فيه وفيكم سمعون لهم فهؤلاء المؤمنون أغرار يسمعون المنافقين يتأثرون ويفعلون هذا الذي نعيشه في الأوساط المتزمة الآن يعني يوجل يقص فتوه أو العجل يفتح يقص فتوه, يقص فتوه. كذبا ويأخذ للشباب الصغير يقول لهم شبه هو بكذا شبه هو أنتم تقولون الإتقان هم يمتع هذا أكثر بكذا والشباب يتناولون ذلك يبقى يناولون ذلك بعد ذلك يظهر الكذب أن هذا كذب ونبقى يقصون الفتوى ويجذبون توليمة فعلون ذلك أنتم تزعمون دينا تزعمون نصر الدين طب الدين هل الدين ممكن ينتصر بهذا أخبياء أنتم ألا تعلمون أن الله يشب ذلك أما, أما بغبائكم تفهمون بأن الله على يؤتي المنافق من قيط خضة أما علمتم أن العملة الضعيفة لا ترجع على الله جلالة فعلات؟ أما فهمتم أن الله يحب النبي ويكره الخسيس؟ أما فهمتم ذلك؟ هذه مشكلة كبيرة في هذا الباب معرفة الأوزان عند التعامل عائشت مع حسان ومفعل حفظت له أمرا هو أعظم ملكون عرضي وعرض آبائي لعرض لعرضكم وقاء فجعل عرضه وعرض آبائي, عرض آبائي للنبي وقال عرض النبي وقال حفظه الله وكانت تتمثل بكل الاشعار التي يقول بها وتقول وما ما تمثلت بها يعني بهذا الشعر إلا ما قلت له جنى تعامل الانوار معرفه الفضل لذلك قال ان صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الذات العشرات اقيلوا ذوي الذات فهذه هذه مساله تبين لك معادل الناس معادل الناس والحمد لله في الشدائد او النوازل او الموافل انها كواشف كواشف ودائما نواجه على يوهربل ليبقى النقاوة تبكت عليها الامة وتسقط النخال النقاوة تبقى والنخالة تسقط هذه مسائل من اهمية بمكانها في هذا الباب عائشة ضربت لنا اروع امسان مع ان حسان مثابت وقع وتكلم فيها وهي تمدح وتقول عجوك لا منتنب فعلى ما قالت أنه الذي يتولى كبره فقال له إن الله قال الذي يتولى كبره منهم لهم أعداب عظيم قالت أنه ذهب وصل فلم يكن هذا أعدابا عظيما أنه ذهب بصل ولكن الصحيح الوارح ليس هو الذي ليس هو الذي يتولى كبره, كبره هو المنافخ الأكبر عبد الله ابن مبي بن سمون هو الذي تولى كبره في ذلك عسى مستح ابن ايضا أيضا تكلم في عائشة رد الله عنه قريب الله عجيب هذا فأبو بكر لما بلغه قال لا أنفق عليه وكان ينفق عليه طب ماذا؟ كيف عمله الله بدري بدري بدري له مكانته فأنت الله معاتبا لأبي بكر وهو يقول ولا يقتلق للفضل منكم والسح أيضا القربة والمريد إلى آخر الآيات أهلا تحبون أيضا الله لكم قال يغفر الله لي أحبني أفضلين أيضا أحبني أفضلين وعاد النافق عليه فسبحانا رب العظيم وَلِلَّهِ فِي عَبَادِهِ حِكَمًا وَشِمُّهًا نقف ايه آية واحدة طبعا تكفي ساعات فراحة نقف عند هذه الآية الفوائد المستمتة ولا تنجر وزيرة المزرع أخرى لكل غريل ما الناس حرمة مخالطة المنافقين حرمة مخالطة المنافقين لمن أن الأغرار نعم الناس الذين هم له من عفر الديانة والعلم لا يتأثرون بهم لكن الأغرار يتأثرون بهم الأغرار يتأثرون بهم وكما قلت الناس معات انتظر معادهم في الغد من انشا اخيرا فالخير له ومن انشا شرا فالشر عليه نعم كما قال من سن سنه سيئه في الاسلام فعلي بزرعها باذن المعامله بها الذي تولى هذا يحمل كل هذه الأوزار وفيها السلطة الضرب ندخل على القواعد الحقيقية قبل صلاة المغرب